أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فما كان جواب قومه إلا أن قالوا أخرجوا آل لوض من قريتكم إنهم أناس يتظهرون فأنجيناه وأهله إلا امرأته قدرناها من الغابرين وأنظرنا عليهم مضرا فساء مضر المنذرين قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى الله خير أما يشركون أمن خلق السماوات والأرل وأنزل لكم من السماء ماء فأنبتنا به حدائق ذات بهجة ما كان لكم أن تنبتوا شجرها مع الله بل هم قوم يعدلون أمن جعل الأرض قراراً وجعل خلالها أنهاراً وجعل لها رواسياً وجعل بين البحرين حاجزاً أإله الله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 اِلهُهُم مَعَ اللهِ جَعَلَ اللهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ أَمَّن يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ أَمَّن يَرْزُقُكُمْ مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ اِلهُهُم مَعَ اللهِ قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ إِن كُنْتُمْ صَادِقِينَ قُل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله وما يشعرون أَيَّانَ يبعثون بل الدَّارُ الْآخِرَةُ في الآخرة خَيْرٌ لِّلَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَلَا يُظْلَمُونَ فَتِيلًا وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَإِذَا كُنَّا تُرَابًا وَمَاءً ثُمَّ فِي لقد معدنا هذا نحن وآباؤنا من قبل إن هذا إلا أساضير الأولين قل سيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المجرمين ولا تحزن عليهم ولا تكن في ضيق مما يمكرون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 وَمَا مِنْ غَائِبَةٍ فِي السَّمَايِ وَالْأَرْضِ إلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ إِنَّ هَذَا الْقُرْآنَ يَقُصُّ عَلَى بَنِي إسْرَائِيلَ أكْثَرَ الَّذِينَ فِيهِ يَخْتَلِفُونَ وَإِنَّهُ لَهُ دَمَ رَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ إِنَّ رَبَكَ يَقْضِي بَيْنَهُم بِحُكْمِهِ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 حتى إذا جاءوا قال أكذبتم بآياتي ولم تحيطوا بها علما أم ماذا كنتم تعملون وبقع القول عليهم بما ظلموا فهم لا ينطكون ألم يروا أن ناجعنا الليل ليسكنوا فيه والنهار مبصرا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 Sunallahu allazi atqana kull shay innahu khabirun bima taf'alun Man jaa bil hasanati falahu khayrun minha wa hum min faz'in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 وأصبح فؤاد أم موسى فارغا إن كادت لتبدي به لولا الرضٍّنا على قلبها لولا الرضٍّنا على قلبها لتكون من المؤمنين وقالت لأخته قصي فبصرت به عاجن بفهما لا يشعرون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 فاستواه الذي من شيعته على الذي من عدوه فيه فوَكَزَهُ مُوسَى اللَّهُ عَلَيْهِ قَالَ هَذَا مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ عَدُوٌّ مُضِلٌّ مُبِينٌ قَالَ رَبِّ إِنِّي ظَلَمْتُ نَفْسِي فَأَغْفِرْ لِي فَغَفَرَ لِهِ إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ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 فَلَمَّا أن أَرَادَ أَن يبضش بِالَّذِي هُوَ عَدُوُّ اللَّهِ مَا قَالَ يَا مُوسَى أَتُرِيدُ أَن تَقْتُلَنِي كَمَا قَتَلْتَ نَفْسًا بِالْأَمْسِ إِن تُرِيدُ إِلَّا أَن تَكُونَ جَبَرًا فِي الْأَرْضِ وَمَا تُرِيدُ أَن تَكُونَ مِنَ الْمُصْلِحِينَ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 قال ما خضبكما قالت لا نسقي حتى يستر الرعاء وأبونا شيخ كبير فسقى ثم تولى إلى الظل فقال رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير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 إن خير من استأجرت القبي الأمين قال إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين على أن تأجرني ثماني حجاج فإن أتممت عشرا فمن عندك وما أريد أن أشق عليك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 فَلَمَّا قَضَى مُوسَى الْأَجَلَ مَسَارَ بِأَهْلِهِ آتَى مِنْ جَانِبِ الدُّرِّ نَارًا غَالَ لِأَهْلِهِمْ قُلْتُ إِنِّي آنَسْتُ نَارًا عَلِّي آتِيكُمْ مِنْهَا بِخَبَرٍ أَوْ جَزْءٍ لَعَلِّي آتِيكُمْ مِنْهَا بِخَبَرٍ أَوْ جَزْءٍ مِنَ النَّارِ لَعَلَّكُمْ تَصْطَلُونَ فَلَمَّا أَتَاهَا نُدِيَ مِنَ الشَّاطِئِ الْيَمِينِ فِي الْبُقْعَةِ الْمُبَارَكَةِ مِنَ الشَّجَرَةِ أَيُّهَا أن مُوسَى إِنِّي أَنَا الله رَبُّ الْعَالَمِينَ وَأَنْ أُلْقِيَ عَصَاكَ فَلَمَّا رَآهَا تَهْتَزُّ كَأَنَّهَا جَانٌّ وَلَّى مُدْبِرًا وَلَمْ يُعَقِّبْ يا موسى أقبل ولا تخف إنك من الآمنين أسلك يدك في جيبك تخرج بيضاء من غير سوء واغم يدك إلى جناحك من الرهب فذلك برهانان من ربك إلى فرعون وملئه إنهم كانوا قوما فاسقين قال أَرَبِّ إِنِّي قَتَلْتُ مِنْهُمْ نَفْسًا فَأَخَافُ أَن يَقْتُلُونَ وَأَخِهَا رُونُهُ وَأَفْصَحُ مِنِّي لِسَانًا فَأَرْسِلْهُمْ مَعِي لِدَاعِيٍّ أن يُصَدِّقُنِ إِنِّي أَخَافُ أَن يُكَذِّبُونَ قال سنشد عضدك بأخيك ونجعل لكما سلطانا فلا يصلون إليكما بآياتنا أنتما ومن اتبعكم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 وَاسْتَكْبَرُوا وَجُنُودُهُ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَظَنُّوا أَنَّهُمْ إِلَيْنَا لَا يُرْجَعُونَ فَأَخَذْنَاهُ وَجُنُودَهُ فَنَبَذْنَاهُمْ فِي الْيَمِّ فَانْظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الظَّالِمِينَ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 ولكننا أنشأنا قرونا فتضابل عليهم العمر وما كنت ثابيا في أهل مدينة تتلو عليهم آياتنا ولكننا كنا مرسلين فما كنت بجانب الضور إذ نادينا ولكن رحمة من ربك لتنفر قوما ما أتاهم من نذير من قبلك لعلهم يتذكرون ولولا أن تصيبهم مصيبة بما قدمت أيديهم فيقول ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك فنتبع آياتك ونكون من المؤمنين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 أولئك يؤتون أجرهم مرتين بما صبروا ويدرؤون بالحسنة السيئة ومما رزقناهم ينفقون وإذا سمعوا اللغب أعرضوا عنه وقالوا لنا أعمالنا ولكم أعمالكم سلام عليكم لا نبتغي الجاهلين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 وَمَا كُنَّا مُهْلِكِ الْقُرَى إِلَّا وَأَهْلُهَا ظَالِمُونَ وَمَا أُوتِيتُم مِّن شَيْءٍ فَمَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَزِينَتُهَا وَمَا عِندَ اللَّهِ خَيْرٌ وَأَبْقَى أَفَلَا تَعْقِلُونَ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 قال الذين حق عليهم القول ربنا هؤلاء الذين أغوينا أغوينا ممكما غوينا تبرأنا إليك ما كانوا إيانا يعبدون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 وَأَرَأَيْتُمْ إِنْ جَعَلَ اللَّهُ عَلَيْكُمُ النَّهَارَ شَرًّا مّدًّا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ مَن إِلَٰهٌ غَيْرُ اللَّهِ يَأْتِيكُم بِلَيْلٍ تَسْكُنُونَ فِيهِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ وَمِن رَّحْمَتِهِ جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ لِتَسْكُنُوا فِيهِ وَلِتَبْتَغُوا مِن فَضْلِهِ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ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 لا إله إلا هو كل شيء هالك إلا وجهه له الحكم وإليه ترجعون بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام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 والذين آمنوا وعملوا الصالحات لن يكفرا عنهم سيئاتهم ولنجزيهم أحسن الذي كانوا يعملون وبصينا الإنسان بوالديه حسنًا وإن جاهدك لتشرك بما ليس لك به علم فلا تضيعهما إلَّا يَمْرِجُوْكُمْ فَأُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ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 وَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْمُنَافِقِينَ وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا اتَّبِعُوا سَبِيلَنَا وَالْحَمْلُ الْغَضَاةَكُمْ وَمَا هُمْ بِحَامِلِينَ مِنْ خَطَايَاهُمْ مِنْ شَيْءٍ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 فَإِنْ نَجَّيْنَاهُ أَصْحَابَ السَّفِينَةِ وَجَعَلْنَاهَا آيَةً لِلْعَالَمِينَ وَإِبْرَاهِيمَ إذ قَالَ لِقَوْمِهِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاتَّقُوهُ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ إنما تعبدون من دون الله أوثانا تخلقون إفكا إن الذين تعبدون من دون الله لا يملكون لكم رزقا فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه فاشكروا له إليه ترجعون وإن تكذبوا فقد كذب أمم مِن قبلكم وما على الرسول إلا البلاغ المبين أولم يروا كيف يبدئ الله الخلق الله يسير قل سيروا في الأرض فانظروا كيف بدأ الخلق ثم الله ينشئ إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ يُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ وَيَرْحَبُ مَن يَشَاءُ وَإِلَيْهِ تُقْلَبُونَ وَمَا أَنْتُم بِمُعْجِزِينَ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا لَكُم مِنْ جُنُ اللَّهِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ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 فما كان جواب قومه إلا أن قالوا أَوْ أو حرقوه فأنجاه الله من النار إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون وقال إنما اتخذتم من دون الله أوثانا موتة بينكم في الحياة الدنيا فَمَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكْفُرُ بَعْلُكُمْ بِبَعْلٍ وَيَلْعَنُ بَعْلُكُمْ بَعْلَ وَمَآ أَكُمُ النَّارُ وَمَالُكُمْ مِنَ الْأَصِيرِينَ فَأَمَنَ لَهُ لُوطُ وَقَالَ إِنِّي مُهَاجِرٌ إلَى رَبِّي إِنَّهُ هُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ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 ولما جاءت رسلنا إبراهيم بالبشرا قالوا إن مهلكو أهل هذه القرية إن أهلها كانوا ظالمين قال إن فيها لوط قال نحن أعلم بمن فيها لا ننجي عنه وأهله إلا مرأت كانت من الغابرين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 وَلَقَرَ نُ وَفِرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَلَقَدْ جَاءَهُمْ مُوسَى وَلَقَدْ جَاءَهُمْ مُوسَى بِالْبَيِّنَاتِ فَاسْتَكْبَرُوا فِي الْأَرْضِ وَمَا كَانُوا سَابِقِينَ فكلا أخذنا بذنبه فمنهم من أرسلنا عليه حاصبا ومنهم من أخذته الصيحة ومنهم من خسفنا به الأرض ومنهم من أورطنا وما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون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 سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على الموسلين والحمد لله رب العالمين الفاتحة